ما يعصر قلبي أن تدخل عنها مركزة ثم تنظر إلى شاب من الشباب يعالج بالإشعاع ثم يأتيك ما يقدر يتكلم الإشعاع هذا يقتل ويدمر الغدد اللي تسيل اللعاب تدريش معناها؟ أكيد ما ندري. لأن ما خلاني الله وإياك أو أحد أبنائنا أو أحد أفراد الأسرة عندك في البيت يكون ما عنده لعاب. أقسم بالله إن طالعة تبكي تريد كلمة تبكي يبغى يطلب منك شيء تبكي إيش لعني؟ تدريش معنى لو ما عندك لعاب؟ قاين كده ما يقدر يتكلم لو تكلم تشققت الجوة كلها ما يقدر يأكل الله يا جماعة ما يقدر يتنفس انه النفس يا الله يا الله. بس عنده كل شيء عنده قلب شغال عنده كلى عنده رئتين عنده رجلين عنده يدين بس ما عنده لعاب والله ما يقدر يشرب ولا يقدر يأكل الأكل كله مجمع هنا كل شيء ناشف أنواع الالتهابات التقرحات تخيل واحد لو يبلع ريقه ينشق والله أنك تشوفه بس يبغي يقول كلمة تنزف من داخل طيب هذه عمرنا فكرنا أن هذه أصلا نعمة عشان ما فكرنا نعمة صار اللسان يتحرك بسهولة ما في آلام ما في دم يطلع ما في تشققات ما في معاناة عشان نطلع الكلمة صار سهل واحد اني يقول كلمة عس تخدم رب العالمين لأجل هذا قال الله عز وجل واذا انعمنا على الانسان يقول اعطيت العب ما حرمت واذا انعمنا على الانسان ايش اللي يصير اعرض عندما يحتاج يقعد على وإنه جرب وهو عاكس سحب الله عز وجل منه اللعاب وقف إنسانه كان قال يا يأذب التلفون قال يا رب وعرف إن له رب منعم عليه مع أنه أخب الله يا أخوي إذا أعطيته أعرب وإذا أنعمنا على الإنسان آرب ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَوُوا الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ مَقَابِعَهَا قُلْ كُلُّهِ يَعْمَلُ عَلَى شَأِكِلَةٍ سَوَّلِ تَبْغَاهُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ وَأَهْدَى سَبِيلَهُ